يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.